Welke هذه hij ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله رب العالمين Unie, hij had خالد, الشيخ خالد. طيب er zijn ook andere problemen die we moeten bepalen. Het een Het We een في الانتهاء من الكتاب حتى وإن كان بدون أي زيادات وبدون أي إضافات مازال الكتاب الذي انتهى منه بكامله يختلف عن الكتاب اللي تأخذ منه بعضا وتتركه بعضا. فيكفيك فيك أن تعلم ما هي الموضوعات اللي موجوده في الكتاب لحد الاخر وإن أنت تأخذ منها بشيء. وحتى بدون تعمق وبدون إضافات هذا أفضل بكثير من أن نأخذ نصف الكتاب ونتبحر ونأتي بكل شارده وواردة حوالين الكلام المذكور وبعدين يبقى نصف الكتاب الآخر بالنسبة لنا مجهول ما نعرفش عنه حاجة فاحنا نحاول جاهدين إن شاء الله عز وجل ننتهي مما تبقى من الكتاب ولكن بدون لعشان نعمل كده لازم يبقى في نوع من الإنجاز انجاز التعبير ناشي يكون في نوع من الانجاز ونحن نخطو سريعا شويه بدون تفاصيل كثيره وناخذ من الكتاب ما يلزمنا بحيث نعرف ايه الكلام اللي موجود فيه وشتان بين كتاب قرئ من اوله الى اخره وبين كتاب لم يقرا الى بعضه وظل البعض الاخر مجهولا لا يعلم عنه شيء فاحنا ما زلنا في باب المرفوعات وقلنا ان المرفوعات كام وأولها الفاعل ثم نائب الفاعل ثم المبتدا ثم الخبر ثم اسمه ثم اسم كان ثم خبر ان ثم تابع لأحد هذه الستة وقلنا <تصفيق> ان ترتيب العلماء في أي باب من أبواب العلم هذا الترتيب يكون لهدف يكون لإيه؟ لهدف فابن آج الروم لما بدأ بسرد هذه المرفوعات بعد أن انتهى في نصف كتابه الأول من الأفعال بكل ما يتعلق بها من أحكام جئ في المرفوعات وبدأ معين المبتدا والخبر اقوى في المرفوعيه من الفاعل والمفعول وقلنا ان الجمله الاسميه فيها نوع من التاكيد على المعنى المقصود الا انه بدا بالفاعل ونائب الفاعل لماذا قرب ذكر الافعال بالنواصب والجوازم ومن منها يبنى ومن منها يعرب وكيف يعرب كل نوع من الانواع فلما بدا بالمرفوعات وكلها اسماء انتهى مما يتعلق بما سبق ذكره من الافعال فقال الفاعل ونائب الفاعل وبعدين دخل في باقي المرفعات من الأسماء فقلنا الفاعل ونائب الفاعل ثم ذكرنا المبتدأ والخبر وعلت الرفع في كليهما وبعدين تكلمنا على أو بدأنا في الكلام على كان وأخواتها وإنه وأخواتها وظن أو ظننت وأخواتها وبرضو في سبب لهذا الترتيب يعني هو علشان ذكر اجمالا في المتن ان المرفوعات هي كذا وكذا واسمه كان وخبره إنا وبعدين لازم يتكلم بعد المبتدا والخبر على إيه هي كان وأخواتها وإيه هي إنا وأخواتها وكيف يرتفع اسم كان ويصبح اسما لها بعد أن كان مبتدا وكيف يرتفع خبر إنه بسبب آخر وهو أنه صار خبرا لإنه بعد أن كان خبرا وهكذا ثم يتكلم على التابع أو توابع المرفوع وتوابع المرفوع مرفوعة وتوابع المنصوب منصوبة وهكذا فالترتيب له إيه؟ له علة وله سبب فإحنا بدأنا كده وقلنا نذكر طرفا من نواسخ المبتدأ والخبر وقلنا نكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة فهو يقول باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها هذا في إيه في متن في متن الآج الرومية يقول الشارح قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان. وأعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابا إحنا قلنا اشترطنا في تعريف المبتدا قلنا هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية يعني لم يسلقه شيء لم يسلقه كلام يؤثر في موقعه من الإعراب بداية الكلام أو قلنا إيه أو كلام مستأنف وقلنا يعني إيه مستأنف؟ هل تفكر؟ <تصفيق> كلام مستأنف يعني كلام جديد في المعنى غير متوقف على ما قبله إعرابا وبالتالي وي كأنه ما قبلهوش حاجة وذكرنا ان الواو سمى واو لاستئناف فإذا ما رأيت في إعراب جملة ما أن الواو العاطفة هذه واو استئنافيه يبقى ما بعدها ليس له علاقة إعرابا بما قبلها ليه؟ لأن المعنى منفصل لأن المعنى إيه؟ منفصل وقد تأتي في القرآن واو استئنافيه ينفصل المعنى الذي بعدها تماما عما قبلها حتى يصبح الوصل غير جائز يعني ما ينفعش توصل الجملتين وإلا تفسد المعنى وتكسب الكلام معنى لا يقصده القرآن نعم إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله هل لأصح الوسط هنا لو وصلت تقول إنما يستجيبون إنهم يسمعون والموت يعني والموت ايضا يستجيبون هم يسمعون لا ده كلام منفصل مستقل عما قبله معنى وإعرابا وبالتالي هتلاقي في وقف لازم في آية في قبل الإسراء وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا يعني وانعدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وإن عدتم عدنا إحنا خدنا أن إن دي من إيه؟ من جوازم الفعلين يعني تجزم فعلين وإن عدتم عدنا يعني فعل شرط وجواب الشرط يعني لو عدتم للإفساد عدنا للإهلاك ثم قضية جديدة مستأنفة ليس لها علاقة بما قبلها وهو أمر واقع وحقيقة مقررة أن الله عز وجل قد جعل جهنم للكافرين حصيرا دي ما لهاش علاقة بالشرط وجواب الشرط اللي قابليها مش متوقفة هم عادوا للإفساد أم لم يعودوا أو عاد الله عليهم بالإهلاك أم لا ولا هي جزء تاني من جواب الشرط وبالتالي الكلام المستأنف هو الكلام الجديد وذكرنا مثال بالمسألة الفقهية في ما ننتقد وضوءه في منتصف الطواف وقلنا ان الفقهاء بعضهم يرى انه يخرج فيتوضا ثم يعود فيستأنف يعني يجيب سبع اشواط من الاول ثاني والوجه الاخر انه يبني يعني يكمل على مفاد فالنواسخ عباره عن عوامل لفظيه تدخل على المبتدا والخبر جمله اسميه فتعمل فيها عملا جديدا حتى وان كان العمل الجديد هو نفس العمل القديم من حيث علامه الاعراب يعني كان واخواتها تدخل على الجمله الاسميه فترفع المبتدا ويصبح اسما لها وتنصب الخبر طب الخبر في جديد بقى منصوب انما المبتدا مازال طب ما هو كان مرفوع من الاول بس كان مرفوع بالابتداء لانه لم يسبقه كلام بعد ما تدخل عليه كان أو إحدى أخواتها يصبح منصوبا بهذه المرفوعا معذرة بهذه الأداة أو العامل الذي دخل عليه قبله في يرتفع اسما لكانا أو لأحدى أخوتها وكذلك في إن تدخل أيضا على الجملة الإسمية وظن كما يقول الشارح يقول هذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام طيب احنا قلنا ان الكتب مراحل يعني ده كتاب مبدئي في علم النحو قد تجد صنفا رابعا في كتاب اخر لم يذكره لم يذكره ابن أجروم الروم في مقدمته وبالتالي لم يذكره الشيخ محمد عبد الحميد في الشرح في التحفه الثانيه في كتب اخرى تجد ما يسمى بكاد واخواتها كادة. هنذكر بس اسم النوع من أنواع النواسخ الموجود في كتب أخرى عشان لو حد شافه في مكان ما ما يقولش لا أي ما ينكر هذا الكلام اندبني النواسخ أو يشكك في هذا الكتاب الذي درسناه هذا الكتاب مبدئي هذا الكتاب إيه ففي حاجة اسمها أفعال المقاربة أو المقاربة والشروع تسمى هكذا أو تسمى هكذا وتسمى بكادة وكاد وأخواتها دي برضو في الكتب المتقدمة شوية هنلاقي في باب مخصوص كان وأخواتها وإن أخواتها وكاد وأخواتها ثم يعني متقدمة بالنسبة لها دك فلكن هو لم يذكره هنا وكأنه يعرض نوامش يعني مش مقتنع ان هو من نواسخ ابتدى الخبر فبيقول ايه بعد تتبع كلام العرب الموثوق به فيها نوع من الايه من التعريض بان هو انا عارف ان انا ما قلتوش وانا قاصد ان انا ما اقولوش على خلاف فيه فبيقول القسم الاول يرفع المبتدا وينصب الخبر وذلك كان واخواتها وهذا القسم بالاتفاق كله افعال نحو كان الجو صافيا كان الجو صافيا طيب والقسم الثاني ينصب المبتدا عكس كان ينصب المبتدا ويرفع الخبر وذلك إن وأخواتها وهذا القسم كله حروف كله ايه حروف احرف يعني خليها حروف اه واللي هم ما عدوش التسعه يا محمد هم كان ما معدوش التسعيب كله أحرف يبقى الرجل إيه أدق وإحنا كنا متعودين على على كلمة حروف طيب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وكله أحرف نحو إن الله عزيز حكيم لقيته إن الله عليم حكيم ولا؟ طيب والقسم فينا شيخ أحسن إن الله عليم حكيم واحدة في القرآن في أوائل سوة التوبة نعم وإن فرتم عيلة فسوف أن يكونون انشاء إن شاء إن الله علينا القسم الثالث قسم ينصب المبتدأ والخبر جميعا الاثنين ينصبوا إذا دخل هذا الناسخ وهو ظننت وأخواتها وأيضا كله أفعال يبقى في أفعال أحرف ثم افعال مرة ثانية طيب وهذه العوامل تسمى بالنواسخ لأنها نسخت أي بدلت وغيرت حكم المبتدأ والخبر وجددت له حكما آخر غير الحكم الأول عشان كده تسمى بنواسخ المبتدأ والخبر ثم بدأ بالكلام على كان وأخوتها قال فأما كان وأخوتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمس وأصبح وأضحى الحقيقة أن رغم أن حفظ الفيد بن مالك قد لا يكون أمرا يسيرا صح؟ ولكن بعض الأبيات فيها سهلة وقد يكون حفظ البيت أسهل من حفظ الكلام النثري المكتوب في الإيه في المتن بتاع بن بنأجل روم فا يعني مثلا ال الأبيات دي في الألفية ما أعرفش يعني أنا شايف الناس سهلة يعني قد لو كتبناها ربما تكون أيسر في الحفظ هو بقول ترفع كان المبتدث اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر وبعدين بيت تاني ذكر في باقي أو غالب أخوات كان أقول إيه ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال برحة دي كلها أخوات كان وبعدين فت أو أنفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي مدبعة ثم آخر كان وأخواتها وهو داما قال ومثله كان داما مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما المهم يقول القسم الاول من نواسخ المبتدا والخبر كان واخواتها اي نظائرها في العمل وهذا القسم كما ذكرنا يدخل على الجمله الاسميه فيزيل ما كان لها من حكم وهو الرفع بالابتداء والرفع بالمبتدا الخبر ويكسبهما حكما جديدا وهو رفع المبتدا اسما لكان ثم نصب الخبر خبرا لكانا يبقى فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا ويسمى المبتدأ اسم هذا الفعل اسم كان أو ليس أو صار أو زال ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره طيب وهذا القسم ثلاثة عشر فعلا الأول وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي طيب قبل ما نبدأ في ذكر التربتاشر فعل من أفعال كان وأخوتها بعض الجمل قد تجد فيها كقوله مثلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ويكون دا فعل أمر من كان ناسخ ويكون فعل مضارع من كان يفترض أيضا أن يكون ناسخا وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ماذا فين الخبر ولم يكن شيء قبله طيب كان قد تأتي تامه يعني لا تدخل على جملة اسمية من مبتدا وخبر فتنسق وإنما فعل زي أي فعل تاني يحتاج إلى فاعل فقط زي ما احنا قلنا كان الله وهنا بتبقى كان بمعنى وجدا يعني حصل وجوده في الكون أن يقول له كن يعني أمر بالوجود فيكون يعني فيوجد مفيش بقى إن هو كان شأنا ما في زمان سابق انقطع أمدم ينقطع ولكن فعل وفاعل يبقى لو كان جاءت تامة ما بنخشش بقى في البحث عن, اسم عن اسمها وخبرها بندور لها على ايه على فاعل ندور لها على فاعل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون مش لسه سائلين امسى وأصبح من اخوات كان ولكن هل هي هنا في باب النوسخ؟ فنبحث لها عن اسم وخبر لا دي افعال تامه يعني غير ناقصه يعني تحتاج الى فاعل فقط حين تمسون هو الجماعه هي الفاعل وحين تصبحون هو الجماعه اي حين تكونون في الصباح وحين تكونون في المساء طيب اول هذه الافعال وهو الام في الباب وهو كان ومعناه إذا جاءنا قصة اذا جاء تاما عرفنا معناه الوجود المجرد طيب معناها وده جاء قصا أن اسم كان متصف بالخبر ولكن في زمان فات في زمان كان الرجل شابا ثم صار كهلا كان الرجل شابا يعني اسم كان اللي هو الرجل متصف بالشباب في الزمان الفائت اما الان فلم يعد فده معنى ان اتصاف الخبر اتصاف الاسم بالخبر في زمان فات اما الوصف ده يكون انقطع دلوقتي يعني خلاص ترجت لم يعد شابا الان فده احد الاحتمالين الاحتمال الثاني ان رغم ان هي كانت وتفيد اتصاف الاسمها بخبرها في زمان فات ومضى ربما يكون هذا الوصف ما زال منطبقا حتى الان يعني زي مثلا فيه خمسان من القرآن وكان ربك قديرا هل انقطع هذا الوصف حاشا لله كان وما زال ولن يزال يبقى إما أن تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الزمان الماضي مع الانقطاع وزال الوصف أو مع الاتصال وما زال الوصف متحققا من الخبر للمبتدأ لاسمها طيب. يبقى دي أول حاجة كانت تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الزمان الماضي إما مع الانقطاع أو مع الاتصال حتى وقت الكلام مع الاستمرار الثاني أمسا يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء في زمان المساء نحو أمسا الجو باردا يعني المعاني واضحة من الفعل ما فيهاش الغاز اصبح عكس أمسا اتصاف الاسم بالخبر في زمان الصباح اصبح الجو مشمسا صحوا لماذا مكفهرا دي خلينا نتفائل اصبح الجو ايه مشمسا صحوا اي حاجة والرابع اضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى اضحى الطالب نشيطا كويس المثال ده مثال جيد اضحى الطالب نشيطا ظل يفيد استمرار طوال وقت النهار اتصاف لسني بالخبر في جميع النهار ظل وجهه مسودا نسأل الله السلام والسادس وهو بات يفيد اتصاف لسني بالخبر زمان المبيت يعني بالليل نحو بات محمد مسرورا والسابع صار يفيد التحول والصيرور يعني كان في حال ثم صار إلى حال أخرى يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر نحو صار الطين إبريقا يعني شكلناه ودخل الفرن وطلع إبريق يعني لم يعد طينا بل صار إبريقا والثامن ليس وهو يفيد نفيا خبر عن لسن وقت الحال يعني ساعة الكلام ليس محمد فاهما دلوقتي قد يفهم فيما بعد طيب والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر اللي هي قال عنها ابن مالك وهذه الأربعة لشبه نفي أو نفي متبعه هي ما زال ومن فك وما فتئ وما بريح الأربع أفعال تفيد استمرار أو ملازمه الاسم للاتصاف بالخبر يعني الخبر ذا ملازم لهذا الاسم اللي كان مبتدا فتدل على ملزمة الخبر بالاسم حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال إبراهيم منكرا على قومه مثلا عباده الاصنام وما برح علي صديقا مخلصا فهذه أربعة وبعدين الثالث عشر والأخير هو دامة وده ما يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا يعني زي الأربعة اللي أبديه نحو لا أعذل خالدا ما دمت حيا طيب يبقى دول في عجالة أخ كان وأخواتها بمعنى كل واحد وزي ما قلنا كلها أفعال وكلها ترفع المبتدأ ويصبح اسما لها وتنصب الخبر الخبر ويصير خبرا لها وبعدين في تقسيمات أخرى ذكرها الشارح لهذه الأفعال الثلاثة عشر فبيقول إيه؟ بيقول تنقسم من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام وبعدين هيقسمها من جهة التصرف أيضا إلى ثلاثة أقسام من جهة العمل يعني منها ما يعمل هذا العمل الذي ذكرناه ترفع الاسم وتنصب الخبر دون شرط يعني دائما أبدا في أي جملة فرما أنها ناقصة وليست تامة تعمل هذا العمل دون إيه؟ دون شرط تقدم اي شيء عليها ف... وده قسم يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط شرط تقدم ما المصدريه الظرفيه عليه وهو دامه يبقى دامه في فرق بين ما اللي دخل على ما دامه وما اللي دخل على زال وفاتئة وبرح وانفك حنشوف دلوقتي التانيين دول إيه؟ ما اللي دخل على ما دام نوعها إيه؟ ما مصدريه ظرفيه ما مصدرية ظرفيه لو بصينا في المثال هنقول إيه؟ لا أعذل خالدا ما دمت حيا ينفع ابدل شويه في الجمله دي مغيرها واقول لا أعذل خالدا مده دوامي حيا صح مش المعنى المستقيم مده دي ايه زمن يبقى ظرفية ودوامي اللي انا جبتها دي عشان مش دوامي دي مصدر من دامه بقت مصدر صح دامه دواما فطالما نفع اغيرها كده يبقى ما دي كت ايه كت مصدرية يعني تدخل على الفعل فيمكن ان ينسبك زي ما بيقولوا أن ينسبك من ما والفعل الداخل بعدها مصدر يبقى دي نوعها إيه ما مصدرية ولأن الكلام ده متعلق بزمان يبقى إيه ظرفيه يعني لا اعذر خالدا مدة دوامي حيا وقلنا الإعراب فرع المعنى فاللي دلني على ان ما هذه مصدرية دوامة وأن هي ظرفية مدة والمعنى واحد المعنى مستقيم لا أعذل خالدا مدة دوامي حيا يبقى دامه تعمل عمل كان بشرط أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفين هذه أول قصة ما نعم ما في سورة مريم نفس المثالة في جديد في هناك اي نكته اه مدون تحيا الله صليت اه واصني بس فده مغازاه ولا يلزم أن يكون في واو استئنافية وإذا كان في واو وما بعدها مستقل في الكلام عما قبله يسمى واو استئنافية ولكن هنا في وقف لازم فخلاص لأن طبعا تقضأ كده الآية ثاني يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا لا ده أكيد مش الجملة دي ما ينفعش تبقى موصولة بكلمة بما قالوا لأن لو وصلت يظن أن دي جملة القول أن هما اللي قالوه بل يدهما بصوتة تانية بس هم قالوا العكس ده هم قالوا يده الله المغلولة وبالتالي الوقف والابتداء باب عزيز جدا في القرآن يعني يئمام عليه الله لما سئل ما التجويد قال ما ماذا كان جوابه قال التجويد هو تحسين الحروف ومعرفة الوقوف يعني نصف التجويد هو القصة اللي احنا عايشين فيها دي والمدود والغنن والصفات الحروف والمخارج و... والنصف الآخر هو معرفة الوقوف أين تبدأ وأين تقف وما الذي يحسن الوقف عليه وما الذي يقبح الوقف وفيه مؤلفات لا أول لها ولا آخر نعم الشيخ الضباع رحمة الله من, من أحد المبرزين في هذا الباب في كتب كتير يا شيخ ويعنون رهدا في الوقف والإبتداء في كتب كتب ضخمة جدا قد معاجن كذا يعني أن كتب الوقف والابتداء في كتب ضخمة وكل مصحف يطبع هذا الموضوع طويل يا شيخ عايزين نخلص <تصفيق> كل مصحف يطبع يعني يسترشد القائمون على طبع المصحف بمجموعة كتب في باب الوقف والابتداء فتجد علامات الوقف تختلف بعض مصاحف المدينة مثلا تجد الوقف اللازم أنا أقول عندنا عشان أنا تبع الشمر ليه <تصفيق> الوقف لازم عندنا عندهم وقف جائز جواز مستوى ينجيم وهي عندنا ميم نسخ تلاقي عندنا مثلا وص أولى هناك وقف أولى وهكذا ليه لاختلاف الكتب ال التي رجعوا إليها المراجعين للمصحف وهم بي بيضعوا علامات ترقيم والوقف والإيه والتقف. فباب عزيز جدا ويحتاج إلى فهم ويدل على فهم القارئ لما يقرأ وباب يعني وزع وفي من الفتوح ما يفتح الله عز وجل به على الناس كنا في معسكر الاسماعيليه الماضي وصلينا خلف بعض من المشايخ الافاضل حفظهم الله وكان الامام متقنا مجيدا ومحسنا في باب الوقف والابتداء ايما احسنا صراحة يعني يعني كانت متعة نعم <تصفيق> وأبنى برفيه معفظهم جميعا شو خنا تيجا من الرؤوس والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل يعني يرفع الاسم وينصب الخبر بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام ده اللي بيقول عليه إيه وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي مضبعة وهي زال وانفك وفاتئه وبريحه يبقى ما اللي قبل هذه الأربعة ما نافية إنما ما اللي مع دامة نوعها إيه؟ مصدرية ظرفية أما زال وانفك وفتئة وبرحة فهي ما فهي ما نافية مختلفة عن دامة والقسم الثالث وهو باقي الأفعال التي سبقت هذه الخمسة كلها يعمل هذا العمل بغير شرط يعني مش محتاج شرط في لفظ الجملة عشان يرفع الاسم وننصب الخبر ولكن ما زال يحتاج شرطا معنويا اللي هو إيه ان تكون افعالا ناقصه يعني تحتاج الى اسم وخبر لا ان تكون افعالا ده, ده شرط معنوي في معنى الفعل انما الشرط اللفظي اللي بتحتاجه زال وان فكه فات هو تقدم ما النافيه وده ما تقدم ما المصدريه الظرفيه En dan is er een kost die ik heb gedaan, een ik heb gedaan, die ik heb gedaan, het فهو أشرح يقول من هذه الأفعال ما تصرف تصرفا كاملا يعني ينفع إحنا الأمثلة مضروبة كلها حتى الآن ماضي يعني في في المتن في المقدمة ذكرهم كلهم بصيغة الماضي ح الماضي حتى ابن مالك فكان ظل بات أطفى أصبح كلها أفعال في الإِن في الماضي فهو يقول منها ما تصرف تصرفا كاملا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وهي سبعة أفعال كان وامسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار والقسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا يعني هي منه ماضي ومضارع لكن مش هينفع نصوغ منه صياغة الأمر وهي أربعة أفعال فاتئة وانفكة وبرحة وزال اللي هي الأربعة التي تحتاج إلى ماء النافية منها قسم الثالث لا يتصرف اصلا احدهما ليس وهذا باتفاق يعني مفيش خلاف بين النحاه ان ليس ده ماضي ولا ياتي منه مضارع ولا ياتي منه امر والثاني وفيه خلاف اللي هو داما وان هو داما في خلاف والشيخ و... واحدان بالحميد زي ما احنا شايفين يرى ان الاصح الندامه لا تعمل هذا العمل الا جاءت ايه صيغه الماضي كذلك زي ليس واحنا نلزم ما قاله الشارح هنلزم ما قاله الشارح الندامه على الاصح لا يصاغ منها مضارعا ولا صيغه مضارع ولا صيغه امر وانما تاتي ايه في الماضي وغير الماضي من هذه الافعال اللي بينفع يجي منها غير الماضي اللي هي المنصرفه زي يستبعد الاوائل او الاربعه لو جاء منها جاء منها المضارع تعمل عمل الماضي تماما يعني ترفع و تنصب الخبر زي قول قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين صوت ايه دي طيب. لن نبرح عليه أظن ما حدش هينسى المثال ده <تصفيق> لن نبرح عليه عاكفين نبرح فعل مضارع ناسخ من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر وأين اسمها نحن لن نبرح نحن عليه وخبرها عاكفين جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء طيب تالله تفتأ تذكر يوسف طيب مش إحنا نسألين إن الأربعة دي حتى تعمل هذا العمل بيشترط فيها أن يتقدم عليها نفي أو استفهام طب هنا دي عاملة ولا مش عاملة قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ فعل مضارع من اخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر بشرط أن, تتقدم عليه ان يتقدم عليه نفي او استفهام طيب عشان هنا النفي محذوف مقدر لان الكلام لا يستقيم يعني هم دلوقتي بيقولوا له وانت كل شويه قاعد تقول لنا يوسف يوسف يوسف حتى بعد ما فات سنوات ولما ضاع اخوه برده يقول ايه يوسف <تصفيق> فهو ما ينفعش يكون المعنى قالت الله تفتؤ يعني تزول او تكف او تتوقف هم بينكروا عليه انه ما زال كل وقت يذكر يوسف يعني لم يمكنه ان ينسى ف... ف عشان المعنى يستقيم لازم يبقى فيه نفي مقدر قالوا تالله ما تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا فالنفي هنا ايه مقدر ومقدر حتى يستقيم المعنى واللي يصبح المعنى فاسد اكيد مش ده الكلام اللي قصدوه ايه اولاد يوسف عليه السلام طيب وبالتالي إبقى كده انتهت كان واخواتها وذكرنا الأفعال الثلاثة عشر وبعدين قسمناها من حيث العمل منها ما يعمل دون شرط منها ما يعمل بشرط تقدم نفي أو استفهام وهي الأربعة منها ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهي دامة ثم قسمها الشارح من حيث التصرف وعدم التصرف فقال منها ما يتصرف تصرفا كاملا يعني يأتي منه المضارع والماضي والأمر وكلها عاملة بنفس الطريقة ترفع لسم وتنصب الخبر ومنها ما ينصرف تصرف جزئي يأتي منه الماضي والمضارع ولا يصاغ الأمر وهي الأربعة زالة وبرحة وانفك وفتئة ومنها ما لا يتصرف أصلا وإنما يأتي منه صغة الماضي فقط وهي ليس باتفاق ودام على الأصحة طيب كده انتهينا من كان واخواتها يبقى في هذا الجزء جه جاء المرفوع الكام احنا قلنا الفاعل ونائبي و والمبتدا والخبر واسمه كان خبر ان بقى جاي في ان وأخواتها اللي بعدها يبقى المرفوع الخامس دخل معانا في كان واخواتها ثم يأتي المرفوع السادس وهو إنه وأخواتيهم إنه وأخواتيهم عكس كان وأخواتيهم على طول الخط الأولى أفعال هذه أحرف الأولى ترفع لس وتنصب الخبر دي تنصب لس وترفع الخبر وأيضا تنصب لس ويصبح إسما لها وترفع الخبر ويصبح خبرا لها يقول وأما إنه أخواتيها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إنا وأنا ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص عمرا تاني وليت عمرا شاخص نفس الغلطة وما بيش حد أخذ بلو شبه <تصفيق> وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأنا التوكيد يعني يذكر المعاني إن وأن تفيد التوكيد أي التأكيد ولكن للاستدراك وهيقول يعني إيه وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع يقول الشارح القسم الثاني من نواسخ المبتدا والخبر إن وأخوتها أي نظائرها في العمل تدخل على المبتدا والخبر فتنصبه ويسمى اسمها تنص المبتدع وسمس ما وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها كما كان مرفوع بالمبتدع فتصبح الآن مرفوع بالحرف الناسخ وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة الأول إن تكسر الهمزة والثاني أن بفتح الهمزة وهما دلاني على التوكيد ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدع تأكيد على المعنى قلنا أن الجملة الإسمية بطبعها تفيد نوع من التوكيد ثم المقاصد البلاغية في اللغة قد يحتاج المتكلم لأن يؤكد المعنى أكثر وأكثر وأكثر فيأتي بأدوات تفيد هذا التأكيد علمت أن أباك مسافر علمت أن أباك مسافر والثالث لكن ومعناه الاستدراك. يعني استدراك. يعني واحد قال جملة بعدين خشية أن يتوهم منها معنى لا يقصده فروح جايب لكن ويثبت ما يتوهم نفيه أو ينفي ما يتوهم ثبوته في أول في نصف الكلام الأول أو في نصف الجملة الأولى يقول محمد شجاع لكن صديقه جبان أو أشجع لكن صديقه أشجع ماشي يبقى هو الجملة الأولى يفهم منها أن محمد شجاع وكل ما وكل حبيبه وكل أصحابه فهو قال لك لا ده في واحد منهم خلاف ذلك فهذا معنا الاستدراك الرابع كأن وهو يدل على تشبيه المبتدا بالخبر كأن الجارية بدرون كأن الجارية جارية يعني إيه نعم البنت الصغيرة مش الامه يعني <تصفيق> مش مش يعني الجواري اللي هم بيعنا الإماء دول في الأفلام القديمة بس لكن <تصفيق> كان الزارية بدر والخامس ليتا ومعناه للتمني وهو طلب المستحيل واخذنا احنا مثال على كده قبل كده ليتا الشباب يعود يوما فليتا الشباب اسم ليتا منصوب آآ معناه طلب الأمر المستحيل أو العسير جدا صعب جدا التحقق نحو ليت شباب عائد أو ليت البليده ينجحون نعم طيب عارفين زرقاء اليمامة زرقاء اليمامة هذه كانت حدت البصر جدا حتى رأت سربا من الحمام بين جبلين فقالت بيت شعر عدت الحمام هو طاير بين الجبلين فعرفت هو كام ثم قالت بيتا من الشعر قالت ألا ليتم هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي وفي رواية تانية قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي تم الحساب مياه هي كان عندها حمامه واحدة مربية فهي بتقول لو السرب ده بتاعي ومعاه نصه والحمامه اليتيمه اللي عندي يبقى عندي مية حمامه <تصفيق> قالت الا لا يتم هذا الحمام لنا إلى حماماتنا او نصفه أو, أو نصفه على خلاف فقدي يعني يتم الحساب مية بالضبط. فقد او نصفهم فقدي فلما اصطادوا السرب لقوا 66 حمامه وستين ونصهم يبا تسعة وتسعين والحمام اللي عندها فكان في هذا البيت هلكها يعني كان فيه رداها وهلكها بعدها بسنوات غزاهم قوم فواحد أحمق تخيل أنه لو أخذ عينها دي وركبها عنده هيشوف فقتلها واقتلع عينها على فكان فيه رداها يعني يأماتت بس ولكن الشاهد في هذا البيت قالت ألا ليتما هذا الحمام أو هذا الحمامة في بعض المسائل لم يذكرها ابن أجرون تسهيلا في الكتب الأخرى هتلاقي في مسائل منها إننا إن وأخواتها لما ربنا عزيز يقول قل إنما العلم عند الله مش دي إنة اللي احنا نستخدمها قل إنما العلم وانت بقالك عشرين سنة بتقولها إنما العلم ومش حاسس فيها بأي غضادة يعني ما قلتش إنما العلمة اه مش دي اسم إلا؟ في نعم في باب كامل اسمه إيه أن تدخل ما الكاف على ان وأخواتها فتكفها عن العمل بدون خلاف إلا في ليت ليت هذه قيل ان ما تكفها عن العمل وقيل لا تكفها وبالتالي البيت اللي احنا بنقوله تعذر قائل يمام الذي كان فيه هلاكها اختلف نحاء قالت ألا ليتما هذا الحمام أو هذا الحمامة إن أعملت يبقى هذا الحمامة وإن أهملت وكفت بماء يبقى الباب بتاع ماء الكافة مش مذكور أصلا في المقدمة ولكن احنا نبقى عارفين إن إنا وأخواتها عشان لما نشوفها في في القرآن أو في السنة داخلة عليها ماء فاحنا عارفين إن إذا دخلت ماء على إنا وأخواتها تكفها عن العمل فيصبح تأثيرها في الجملة المعنى فقط وهو التأكيد أما إعراباً ملهاش تأثير لا تنصب اسماً ولا ترفع خبراً السادس لعل وهو يدل على الترجي أو التوقع ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب أو المتوقع الحصول يعني متوقع أن يحدث نحو لعل الله يرحمنا جميعاً إن شاء الله عز وجل ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته نحو لعل العدو قريب منه ولكنه يعني غير محبوب ولكن يتوقع حصوله قريب في الزمان طيب ودي كانت إنا وأخواته آخر النواسخ التي ذكرها ابن أجهنون هي ظن وأخواته وهي تنصب المبتدأ والخبر جميعا تدخل على جملة اسمية فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر على أنهم مفعولان لها يبقى الجملة كانت جملة اسمية وبعدين متدأ وخبر وبعدين دخلت عليها ظن أو إحدى أخواتها فتنصب الاسم وتنصب الخبر على أنهم مفعولان وهي ظننت وحسبت وخلت بمعنى تخيلت أو ظننت يعني وزعمت رأيت علمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك يقول هو القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت أخوتها وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثاني يبقى إحنا لما نيجي نعرب المبتدأ أو الجملة الإسمية بعد دخول كان وأخواتها بنعرب المبتدأ اسما لكان أو اسما لإن والخبر خبرا لكان أو خبرا لإن إنما هنا في ظنة وأخواتها هي نسخت المبتدأ والخبر وصار الأول مفعولا أولا لها وصر الثاني مفعولا ثانيا يبقى حدش يعرف بها إيه لما تيجي مثلا ظننت زيدا قائما يعرف زيدا اسم ظن منصوب وقائما خبر ظن منصوب لا الراجل كان واضح وصريح, وصريح وقال لك إيه على أنهما مفعولان لها يبقى الأول المبتدأ يصير مفعولا أول والخبر يصير مفعولا ثانيا ثم ذكر أمثلة واضحة لا تحتاج إلى قراءة لظن وحسب حسبت المال نافعا خلت الحديقة مثمرة زعمت بكرا جريئا وغير ذلك وفي آخر هذا الباب يقول وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام قسم يفيد ترجيح وقوع الخبر يعني غالب الظن أن هذا الخبر يقع وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ظننت وحسبت وخلت وزعمت هذه الأربعة تفيد ترجيح وقوع الخبر والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر يعني أكيد هذا قد حدث قول رأيت وعلمت ووجدت لأنه ده خلاص حصل القسم الثالث يفيد الانتقال من حالة إلى حالة التصير والانتقال وهو فعلان وهما اتخذت وجعلت لم يكن ثم كان القسم الرابع يفيد النسبة في السمع وهو فعل واحد سمعته ده تقسيم يعني جاء به فقط لإيه؟ للإفادة بمعنى أو معاني هذه الأفعال قسم يفيد غالب الظن أن يقع خبر قسم يفيد اليقين بوقوع الخبر قسم يفيد الانتقال من حالة إلى حالة وقسم يفيد فقط النسبة بالسمع ربما كان الكلام صحيحا أو لا هذا يعتمد على المتكلم بكذا تنتهي نواصب تنتينا واسخ افتحوا الخبر اتفضل يا شيخ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات انت أصدق يعني افعال اخرى متعديه ايوه بس في فارق ايه de faielen die de koroner heeft, hebben ze een grote aantal mensen die ze hebben, die ze hebben, die ze hebben, die ze hebben, die ze hebben, die ze hebben, die ze hebben, die ze die ze hebben, die ze hebben, die die die die ولكن ما هيش من ظنة وآخواتها دول بيدخل هذه العشرة تدخل على ما كان أصله جملة اسمية عشان كده مذكورة في باب إيه؟ نواسخ المبتدأ والخبر أما الأفعال الأخرى فتجدها تدخل على ما لا يصلح يعني مفعولين الاثنين بتوعها ما ينفعوش يبقوا مبتدأ وخبر في جملة اسمية تمام فاكرين مثال وإحضرة الأنفس الشح وألزمت الأنفس الشحه لما كانت مبنية لما سمي فاعله وألزم الله الأنفس الشحه صح؟ هل الأنفس الشح هذه تصبح جملة اسمية مبتدا وخبر لا تصبح يبقى الفارق نهلي الأفعال العشرة داخل على ما كان أصله جملة اسمية ممتدأ وخبر فنسخت كليهما وأصبح مفعولا أولا مفعولا ثانيا إنما في أفعال تانية كتير تتعدى إلى مفعولين وثلاثة مفيش أربعة صحيح محمد أما التين وثلاثة ففي أفعال أخرى تتعدى إلى مفعولين لكن ليس أصلهما مبتدأا وخبرا وده ليس إيه في هذا الباب باب اللي معانا في نواسخ المبتدا والخبر يبقى كده قلنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبره إن فاضل إيه؟ فاضل توابع ما كان مرفوعا هو أيضا مرفوع توابع المرفوع مرفوعا وقلنا في الأول أن التوابع أربعة وهي النعت لا نرتبه النعت لا لس. النعت والعطف والتوكيد والبدل بترتيب المتن لأنه هو هيشرحهم بنفس الترتيب <تصفيق> فاول هذه التوابع هذه التوابع تسمى توابع ايا كان ما قبلها تتبعه اعرابا احنا الان في باب المرفوعات تمام وقلنا ده اطول الابواب الثلاثه ليه لانه هيحتاج هنا ان يتكلم على التوابع بالتفصيل لما حيك في المنصوبات هيقول اقسام المنصوبات كلها وبعدين يزود نوع آخر ايه وتوابع المنصوب منصوبه <تصفيق> شيحتاج بقى ثاني أنه أشرح إيه هو النعت وأقسامه وإيه هو العطف والتوكيد والبدل هيبقى دفات في باب المرفوعات وبالتالي يستفيد في إن هو أنه لا يعيد ما تم ذكره في باب المرفوعات وبالتالي خرج باب المرفوعات أكبر هذه الأقسام الثلاثة في الكتاب فما كان تابعا لمرفوع هو مرفوع بعد أن انتهى من الأقسام الستة الأولى المرفوعات ترى بعد ذلك أو أتبع ذلك بذكر المرفوع التوابع من الأسماء وهي إذا جاءت بعد المرفوع أيضا تكون مرفوعة يقول باب النعت يبقى أول أنواع التوابع هذه باب النعت يقول النعت تابع للمنعود في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره قام زيد العاقل ورأيت زيدا قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل النعت في اللغة هو الوصف أو الصفه مشهور في كتب الثانوية العامة بأنه صفة في الأعراب نادرة ما يقولون نعت صح صعب والوصفة فمشهور الأشهر أن يسمى فهو معناه في اللغة النعت هو الوصف شيئا بشيء يتصفه وصف ما وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق ودي حنعديها او المؤول بالمشتق ودي حنعديها برضو الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات كلام صعب صح صعب انا معاكم اقدر شنكر <تصفيق> طيب هو لما يتوسع في ذكر هذا الإيه في ذكر شرح هذا التعريف وإحنا برضو مش عازين نتوسع في ذكر ده وربنا كفانا مشارح الكتاب ما توسعش في الشرح خلاص ولن تسأل على أي شيء خارج سياق الكتاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أمر الشرح طول طوله شيخ فيبقى في الصلاح الناحين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات دعكم من المشتق أو المؤول بالمشتق خلينا بس نأخذ الفرق الثاني ده عشان هنحتاجه كمان شوية لو ربنا يستر وقدرنا نلحق النهاردة الموضح لمتبوعه في المعارف يعني لو كان الموصوف معرفة يبقى النعت بتاعه ده اي دوره في الكلام موضح لحالة هذا الموصوف ولمعناه لحالته لموقفه الحياة مهم ان هو بيفيد معنى اضافي يوضح حالة هذا الموصوف اذا كان الموصوف ايه معرفة يبقى النعت الموضح لموصوفه في المعارف والمخصص له في النكرات حنيجي نشوف تعريف النكرة حنلاقيها ما يطلق على جنس وصف يصلح انه هو يطلق على كل افراد هذا الجنس جاء رجل أي واحد في الدنيا من الرجال ممكن ينطبق عليه هذا الكلام لكن لو قلت جاء رجل طويل يبقى أنا خصصت قدر معين من الرجال المتصفين بالطول واحد معين متصف بالطول يبقى الصفة بعد المعرفة تفيد توضيح المعرفة الموصوفة وبعد النكره تضيف تخصيص النكره الموصوفة تمام ثم يقول والنعت ينقسم الى قسمين الاول نعت حقيقي والثاني نعت سببي أما النعت الحقيقي تعالوا كده نشوف من من الاسمين دول كده قبل ما نخش في التفاصيل نعت حقيقي يعني ايه يعني الكلام على ما هو مفهوم منه موصوف وصفة يعني هذا النعت يعود على المذكور قبله في الكلام هذا النعت إيه رجل طويل طويل دي نعت لرجل مثلا ومرده قام زيد العاقل زيد هو العاقل والعاقل هو زيد يبقى ما فيش طرف ثالث ما فيش الطرف الثالث الايه اللي, اللي مدوخنا بقى سنتين فما فيش طرف ثالث في الكلام هو موصوف وصفه وانتهى الكلام ده اسمه ايه؟ نعت حقيقي لو بقى في طرف ثالث بيبقى اسمه نعت سببي وحنشوف ازاي دلوقتي يكون حتى النحو فيه طرف ثالث فالنعت الحقيقي بيعرف ان هو إيه؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعود يعني جاء محمد العاقل هو الكلام كله يدور على محمد محمد عاقل والعاقل هو محمد ده اسم نعة ايه حقيقي بيبقى بعد العاقل هذا لان العاقل ده أي نوع من أنواع الأوزان اسم فاعل ماشي اسم فاعل واسم الفاعل في بعض التراكيب يعمل عمل الفعل فيرفع بعده فاعلة وقد ينصب بعده مفعولة تمام فيقولوا علامة النعت الحقيقي أولا إن ما فيش طرف ثالث في الكلام ثانيا إن ينفع تقول إن في ضمير مستتر بعديه هو الفاعل بتاع العاقل هذا هو يقول جاء محمد العاقل هو يعني هو محمد ده ما يسمى بالنعت الحقيقي أو ان يكون في طرف ثالث في الكلام فبيقول إيه يسمى وقتها نعتا سببيا نعت سببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت شكل الكلام يبدو معقد ولكن مستخدم كثيرا في القران الامثله كثيره ولكن الانسان ما يبقاش عارف ان ده اسمه نعت سببي غير لما يجي حد يقوله خد بالك اسم نعت سببي وإنما انت بتقوله كثير وفي ايات كثيره ولكن ان القران ميسر ربنا عز وجل يسره للذكر فانت بتقوله وترفع الكلمه التي بعده وربما لا تفكر عمرك هي الكلمه دي مرفوعه ليه او ايه موقعها من الاعراب تمام زي ايه كده تقسيم الزكاة إيه الآية إنما الصدقات إيه والمساكيني دعم والإيه, وال... والع... والإيه؟ والمؤلفة مؤلفة إيه قلوبهم حد سأل نفسه قلوبهم دي مرفوع ليه فاعل للنعت السبب اللي هو هي مش فاعل حقيقة هي نائل فاعل بس ماشي هنعديه والمؤلفة مغروره ها الفقراء والمساكي والعاملين والمؤلفة قلوبهم مرفوع النعت السببي مرفوع إيه دائما أبدا ما رفع اسما ظاهرا قلوبهم متصلا بضمير يعود على المنعود المؤلفة قلوبهم هم قلوبهم هم تمام ده اسمه ايه نعت سببي يعني ان الكلام المنعوت هنا هل المؤلفة هي القلوب القلوب هي المؤلفة صح فالموصوفين من اصحاب الصدقات ما ذكروا الا عشان بس يبقوا سبب لان ربنا عجل يقول ان دول ينبغي ان تؤلف قلوبهم فهم سبب في الكلام لذكر هذا المرفوع يقول ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعود زي إيه زي جاء محمد الفاضل أبوه هو عاوز يقول أن أبوه فاضل بس لأنه لم يسمي أباه في الكلام جاء محمد سبب عشان يذكر فضل أبيه فبيقول جاء محمد الفاضل أبوه وأبوه هذه دائما ابدا مرفوعة لو كان هذا النعت في العاقل أخوه والفاضل أبوه اسم فاعل زي عاقل وفاضل يبقى المرفوع اللي بعده ده فاعل لو كان النعت ده اسم مفعول زي مؤلفة ده مفعول فوين للقاسيه قلوبهم ده فاعل صح ik heb het gevoel dat ik het niet heb gedaan. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb het dat het niet heb gedaan. Ik heb het gevoel dat het niet het ik maar een يعرب نائب فاعل للنعت السبب ولكن هو دائما أبدا مرفوع يبقى النعت قسمي نعت حقيقي لو لم يكن هناك طرف ثالث في الكلام اللي هو جاء محمد الفاضل أو نعت سببي لو كان هناك طرف ثالث في الكلام وهو أبوه جاء محمد الفاضل أبوه بقى عندي المنعود وعندي الصفة وعندي طرف ثالث اللي هو في الحقيقة صاحب هذه الصفة الفاضل أبوه ولازم يكون هذا الاسم هذا الاسم المرفوع سواء فاعل أو نائب فاعل لنعرف السبب لازم يضاف إلى ضمير يعود على المنعود اللي هو محمد المؤلفة قلوبهم أصحاب الزكاة أو المستحقين للزكاة هذا إيه؟ في عجالة وفاختصار من غير الدخول في كل هذه التفاصيل وبيقول يعني يعرفوا يعرفوا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 تعرب نعت سببي وبالتالي تتبع المنعود هو محمد هنشوف ده تتبع في إيه ويقول حكم النعت أنه يتبع منعته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره ده سواء كان النعت هذا نعت حقيقي أم نعت سببي نعت المرفوع مرفوع نعت المنصوب منصوب والمخفوض مخفوض ونعت المعرفة معرفة ونعت النكرة نكرة وأن بعد المعرفة يفيد التوضيح وبعد النكره يفيد التخصيص طيب وبعدين ذكر أمثلة وقال يعني إذا كان منعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا حضر محمد الفاضل أو الفاضل أبوه وإن كان منصوبا كان النعت منصوبا رأيت محمدا الفاضل أو الفاضل هل بقى الفاضل أباه عشان النعت منصوب لا أبدا هو دائما أبدا مرفوع حتى اسمه مرفوع النعت السببي يبقى جاء رأيت محمدا الفاضل أبوه ومررت بمحمد الفاضل أبوه دائما أبدا مرفوع نظرت إلى محمد الفاضل أو إلى محمد الفاضل أبوه وإذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في كل الأمثلة السابقة وإن كان نكرة رأيت رجلا عاقلا ده نعت حقيقي بعد نكرة ورأيت رجلا عاقلا أبوه أو أخوه أو صاحبه كلها نعت سببي بعد نكرة وبالتالي إذا كان منعوته نكرة كان النعت أيضا نكرة وبعدين بيقول النعت بقى هنا هيختلف النعت الحقيقي من النعت السببي في إذا كان النعت الحقيقي إذا كان حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع المنعوت أي الموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد أو, أو التثنية أو الجمع يعني إن كان مذكرا الموصوف مذكرا كانت الصفة مذكرة كان الموصوف مؤنثا كانت الصفة مؤنثة كان مفرد أو مثنى أو جمع جاءت الصفة مفردة أو مثنات أو مجموعة رأيت محمدا العاقلة رأيت فاطمة المهزبة صح رأيت فاطمة عشان من كان مؤنث فجاء النعت مؤنث وإن كان مثنى رأيت المحمدين العاقلين وإن كان جمعا كان النعت جمعا رأيت الرجال العقلاء طيب أما النعت السببي فانه يكون مفردا دائما دائما ابدا ما يكون إيه مفردا ولو كان المنعوت مثنى او جمعا نحو رايت الولدين العاقلة ابوهما ليه بقى الحقيقة الحقيقه ان النعت راجع على مين على مرفوعه على ابوه على الاب الذي يعني وهو مفرد رايت الاولاد العاقل ابوهم اولاد جمع والعاقل مفرد والولدين مثنى والعاقل مفرد ويتبع ما بعده في التذكير والتانيث وليس ما قبله يبقى النعت يا اخوان يتبع ما بعده في التذكير والتانيث تقول رايت البنات العاقلة ابوهن العاقلة أبوهن البنات مؤنث صح ومع ذلك جاءت العاقل مذكر لان المرفوع النعت السببي مذكر رعاية البنات العاقلة أبوهن لو كانت اللي بعديها أمهن كانت بقت رعاية الأولاد العاقلة أمهن يبقى النعت السببي يدع في التأثير والتانيث ما بعده وليس ما قبله Ik het een gifel, ik had een gifel, ik had een gifel, ik had een gifel, ik had een gifel, ik had een gifel, ik ik ik ik Wauw, ik heb een rofe van Moskou al gehoofd, een 6. Wauw, een kidet de min en de van 10 10 ثاني يعني ايه هذا الكلام طب اي حد يتطوع في متطوع يقول النعت الحقيقي يتبع منعوته يعني الموصوف اللي قبله جاء محمد العاقل ده نعت حقيقي في 4 من عشرة واحد من ثلاثة اللي هو الايه الافراد والتثنياء والجمع يعني لو مفرد النعت بعديه مفرد لو المنعوت مثنى يبقى النعت مثنى لو المنعوت جمع النعت يبقى ده واحد من ثلاثة نقول ايه واحد من ثلاثة هتكمل يا شيخ والتذكير والتانيس والتذكير لا أنا عايزك تكمل وتعدلي بقى وكام من كام انا هقول انت عليا ماشي يعني والجمع واحد من ثلاثة والتعريف. ادي اثنين من خمسة التعريف ادي تلاتة من سبعة <تصفيق> الاعراب بقى احنا كل القص بقى لنا سنة يا شيخ انا عشان نعرف في النهاية <تصفيق> رفع ونصب والخفض يبقى ادي برضو اربعة من عشرة بس هو عادنا بمسار تاني ماشي يبقى يتبع الصفة تتبع الموصوف في اربعة من عشرة ده في النعت الايه الحقيقة تبقوا <تصفيق> السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة واحد من ثلاثة الرفع والنصب والخفض هذه واحد من ثلاثة ثم التعريف والتنكري بقى اثنين من خمسة فبراح فين بقى طب بقلنا النعت الحقيقي يتبع منعوته في اربعة من عشرة وذكرناها وبعدين النعت السببي رأيت الرجل العاقل أبوه أو الأولاد العاقلة العاقلة أمهن أو أمهم يتبع منعوته للسابق عليه في 2 من 5 2 من 5 يعني نص الأولاني يعني كان 4 من 10 ده 2 من 5 اللي هو واحد من الرفع والنصب والخفط واحد من 3 ثم لا التعريف التعريف والتنكير يتبع إيه اللي قبله الايه اللي, اللي قبله وبعدين يتبع ما بعده في إيه في واحد من اثنين وهما التذكير والتانيث يعني لو اللي بعديه اللي هو مرفوع النعت السببي مذكر يبقى النعت مذكر العاقل ابوه او العاقله امه تمام يتبع ما بعده في التذكير أو التأنيف ولا يتبع أحدا في الإفراد والتثنية والجمع لأنه دائما مفرد ماشي مستقل الراجل ده إيه مستقل بنفسه لا يتبع أحدا في الإفراد والتثنية والجمع الأبواب في الكتب تترتب يعني تترتب بعضها على بعض لما جاء ابن آج الروم هو يعرف النعت وقال التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات احتاج بعدها أن يقول ما هي المعرفة وما هي النكرة يعني إيه من الكلام يسمى معرفة وإيه من الكلام يسمى نكرة عشان أعرف دور النعت ده كان موضح ولا مخصص وبالتالي شرع بعد كده في شرح المعرفة وأقسامها والناكرة والناكرة فبيقول والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر يعني الضمير احنا تكلمنا في الضمائر قلنا هي اتناشر اثنين للتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة وثم الاسم المبهم وهو الاسم الإشارة أو الاسم الموصول وحنشوف يعني إيه ليه سمى مبهم أو يعني ليه يسميه النحاه بالاسم المبهم ثم, ثم المعرف بقل كالرجل الغلام ثم ما يضاف الاسم المضمر والعلم والمبهم والمعرف بقل دي أربعة أنواع من الكلمات في اللغة العربية كلها معارف وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فالمضاف إلى المعرفة معرفة إنه وبالتالي من وسائل تعريف الأسماء المنكرة في العربية أن تضاف إلى معرفة كتاب محمد كتاب نكرة لكن لما أضيف إلى علم صار كتابا بعينه صار كتاب إيه؟ محمد كتابا بعينه فأصبح معرفة بعد أن كان نكرة يقول في التعريف المعرفة هي اللفظ الذي يدل على معين يعني على شيء على شخص بعينه بعينه أو على شيء بعينه وبالتالي لا يحتاج إلى لا يكسب لا يؤدي إلى لبس لا يؤدي إلى حيرة بين أكثر من فرد أو فرد بعينه فيقول المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب نحو أنا أو أنت أو هو ودي إحنا اتكلمنا فيها قبل كده ومش ومشانعيتها تاني قلنا الضمائر تكلم خطاب وغيب يبقى أول نوع من المعارف الضمائر كل الضمائر يا إخوان معرفة كل الضمائر معرفة والثاني العلم العلم يعني اسم على شخص بعينه محمد خالد علي مكة المدينة جيد دي كلها أعلام أعلام أماكن أعلام رجال أعلام نساء النهايه كلها معارف كلها إيه؟ معارف وهذا لا يحتاج إلى قرينه زي الضماء يحتاج إلى قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة حتى تعرف من المقصود بالضمير هو. نعم هو معرفة ولكن في لازم في الجملة يأتي معنا بعده ما يفيد من المتكلم أو من المخاطب أو من الغائب اللي الكلام عليه فالقرينه بتوجد بعده مباشره العالم لا يحتاج هذه القرينه هو محمد بعينه وعلي بعينه تمام مدى ثاني نوع ثم الاسم المبهم وهو شيئان اسم الاشاره واسم الموصول وليه يسمى مبهم لان اسم الاشاره لوحده بدون معرفه المشار اليه غير ممكن لا يفيد هذا الجدار قبل ما قلت الجدار انت عرفتش هذا انت مش عارف انا بتكلم على ايه فلازم يأتي ما بعده وإلا يصبح مبهاما غير مفهوم فهذا الجدار هذا الولد هذا الرجل هذه المرأة ده اسمه ايه اسم مبهم واسم الموصول لا يتضح معناه إلا بذكر جملة الصلة يعني بذكر ايه جملة الصلة يعني الذي ماله جاء الذي أحبه جاء الرجل الذي أحترمه وأبجله قبل ما قلت جملة الصلة الذي هذا مبهم لا يفيد معنى والاسم هو ثالث المعارف ولكن يكتسب تعريفه بما بعده من المشار إليه أو من جملة الصلة طيب ثم الرابع هو المحلة بالالف واللام أي المعرف بالالف واللام تفيد التعريف وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة يصبح أيضا معرفة يصبح أيضا معرفة ولما و... رتبها قال وأعرف هذه المعارف بعد اسم الجلالة وأنا مش هقول لفظ الجلالة عشان احنا قلنا القصة دي قبل كده أعرف هذه المعارف بعد اسم الجلالة هو الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ترتيبها من حيث قوه الدلاله على معين قوه الدلاله على معرفه الضمير ثم العلم ثم اسم الاشاره ثم اسم الموصول ثم المحلى بال ثم المضاف اليهما ثم ما اضيف الى واحد من هذه السابقه قال وما والمضاف في رتبة المضاف إليه يعني إذا أضيفه إلى اسم إشارة يبقى مكانه في الرصة دي التالت من حيث القوة وما أضيفه إلى علم مكانه في الرصة دي إيه الثاني يقول إلا المضاف إلى ضمير فإنهم في رتبة العلم يعني لا يرتقي ولا يقوى إلى قوة الضمير في الدلالة على المعرفة ولكن ينزل رتبة عنه إن الضمير قوي أقوى المعرفة ينزل رتبة يبقى رتبة إيه؟ العلم المضاف إلى أحد هذه المعارف في رتبة المضاف اليه الا المضاف إلى ضمير فإنه ينزل عنه رتبة ويصبح في رتبة العلم والشيخ محمد عمال يتبسم وعنده كثير من الاعتراضات ولكن نحن نقوله دعها هكذا الآن يعني هي كذا دلوقتي ثم نكره عكس المعرفة وهو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وعلامته أن يصلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس كلما كان يدل على اسم جنس يشمل كل أفراد هذا الجنس يسمى نكرة كرجل وامرأة وفرس وغلام كلها أسماء كلها نكرات لا تدل على معين وعلامته ان يصح دخول الالف واللام على هذه النكره فتصبح معرفه فتؤثر فيه التعريف تقول الرجل وكذلك تقول في غلام الغلام والجاريه والصبي والفتاه والمعلم ده كان آه يعني آه طرف سريع عن المعرفه والنكره احوج ابن اجل الروم الى ذلك كلامه على النعت أنه يكون موضحا بعد المعارف ومخصصا بعد النكرات فأفاد بعدها ان المعارف أربعة وما أضيف إليها وهي الضمير والعلم والاسم المبهم والإشارة والموصول والمحلة بالألف واللام وما أضيف إليهما سبحانه وتحمده أشهد الله إلهي لأنت أستغفرك وأتوب إليك نعم طيب قبل ما نقوم قبل ما نقوم كده احنا عندنا عدينا على ابواب خطيره جدا فاحنا نحتاج إلى ان شاء الله نجيب الكراسات المره القادمه ونوزعها توزيعها هيكون مهم شق. فدي تحتاج من اول الدرس اديه كل شنطه وكراساته هناخد واجب لان الابواب المره دي الابواب تحتاج الى تدريب, تدريب. من بعد المبتدا والخبر، هنأخذ الأسئلة العملية وليس الأسئلة النظرية. آه السؤال صفحة 73 السؤال الأول بين المبتدا والخبر ونوع كل واحد منهما van de woorden de het is, een verhaal. En als het een is het <تصفيق> سؤال رقم اتنين صفحه اربعه وسبعين حضر شي حمد لله طيب في صفحه تسعه وسبعين صفحة الاول والثاني والثالث كل واحد فيهم خاص بنوع من انواع النواسخ De vraag 5, 80. Je moet bij elk woord van de tekst een woord het woord Hallo, dan masaar aflaak hem. Awustukara. Ja? Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. de Awustukara. Awustukara. Awustukara. Awustukara. صفحة 86 السؤال الثاني ضع نعتا مناسبا في كل مكان من الأمكانات الخالية من الأمثلة الآتية والثالث برضه والثالث ضع نعتا ضع منعوتا مناسبا طيب خلاص نصلي الحمد لله خير